إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم وديها في الدنيا والآخرة ومن المقربين